في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تدري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما الله من السماء الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم